هل هناك وقت للإمساك قبل الأذان بعشر دقائق؟ اليوم نشوف ما يسمى بالإمساكية إمساكية رمضان ما هي إمساكية؟ توقيت صلوات ثم يوضع عشر دقائق قبل أذان الفجر يقول هذا إمساك وهذا الأمر بدعة منكرة ولا يجوز ويجب أنكاره لماذا نقول هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ كان عنده عليه السلام مؤذنان بلال وعبد الله بن ابي مكتوم قال إن بلالاً يؤذن بليل يعني قبل الفجر فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم لاحظوا بارك الله فيكم لاحظوا هذه النقطة فكلوا واشربوا حتى يؤذن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا واشربوا قبل الأذان بكذا؟ صريح قال فكُلوا وشربوا حتى يؤذن إذا حتى يدخل الفجر فلماذا نأتي بالعشر دقائق التي يقول فيها بعض الناس أداه الله إنهم باب الاحتياط نقول لو كان احتياط لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وحثه والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحثنا إلا على أكمل الأمور وأفضل الأمور إذا لا يجوز أن نلزم الناس بإمساك قبل الفجر إنما نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل وشربوا حتى يؤذن لأذان الفجر